يسرها أن تقدم لكم هذه المادة هذه نصيحة أرجو بها الله والدار الآخرة أنصح إخوان المشايخ حفظهم الله بل وأنصح الشيخ محمد وفقه الله أن لا يركن إلى الكثرة واللملمة لو كان مئة واحد من أمثال المشايخ ما استطاعوا أن ينزهوا من معاصي. وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بالحامي بحضر موت إذا رأيت دعوة هجمت عليه الجمعيات فكبر عليها أربعا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء في الثالث عشر من شهر شعبان لعام 1430 من الهجرة نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين والآن مع الماده المذكوره إذا رأيت شخصاً كان داعياً زاهدا عفيفاً صيناً عن الدنيا ثم بعد ذلك رجع إلى مثل هذه المقولات فكذلك أيضاً كبر عليه أربعاً الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أسئلة أصحاب الحامي من حضر موت يقدمونها إلى فضلة الشيخ الناصر الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري نفع الله به وبارك الله فيه في علمه يقولون في سؤالهم الأول رجل أعطى رجلا آخر صيادا نقودا لكي يشتري له قاربا مع معداته على أن يسدد قيمة هذا القارب أو القارب مع معداته ثم يدخله شريكا مع في هذا القارب فهل في هذا شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد نعم فيه شيء هذا قرض اقرضه ثم اشترط عليه نفعًا يكتسبه من وراء ذلك القرض والأصل في القرض أن يبتغى الاجر فيه من الله عز وجل والحديث الذي بنيت عليه تلك القاعدة كل قرض جرى نفعًا فهو ربا حفظكم الله تعالى يقولون في سؤالهم الثاني في حال السجود بعد السلام في سجود السهو كيف يكون حال المأمومين الذين هم مسبقون فهل يتابعونه إذا سجد الإمام للسهو، ولا شك أن بعد السلام المأموم يقوم لإكمال ما بقي من صلاته فلا يمكنه أن يسجد مع الإمام سيسلم الإمام في خلال سلامه ذلك يقوم بعد انتهاء سلامه فلا ي... ي... يتهيأ الإمام للسجود للسهو بعد السلام إلا وقد قام ولا ينبغي له الرجوع ليسجد مع الإمام وإنما يسجد بعد نهاية صلاته متابعة للإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به يفرغ من صلاته ويسجد بعد السلام كما سجد إمامه بعد السلام وفقكم الله ونفع الله بكم وبيعلمكم يقولون في سؤالهم الثالث هل هناك كفارة على من لم يبر قسمه على من لم يبر قسمه كفاره على الصحيح لانه حصل له حنث لو قال اقسم عليك بالله الا اكلت معي اليوم فلم يبر قسمه الصحيح فيه كفاره لعدم بر قسمه فانما جعلت الكفاره عوضا عن بر القسم نصركم الله تعالى يقولون في سؤالهم الرابع هل يجوز لمن اراد الحج ممن بلغ سن الخمسين أو الستين أن يقوم أن يقدم سنّه أن يقدم سنّه ويجعله مثلاً وخمسة وأربعين سنة لأن الدولة السعودية منعت أن يقدم سنّه أي سن الرجل ويجعله مثلاً خمسة وأربعين سنة لأن الدولة السعودية منعت ذوي الخمسين فصاعدا من الحج خوفا عليهم من بعض الأمراض المنتشرة في هذه الأيام. أما تقديم السن فسيصر كذبا يعني لو قال مثلا ابن خمسين يقول أنا ابن أربعين سيصر كذبا لا يجوز ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم والصدق فيه بركة عظيمة فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما هذا فيه إشارة إلى أن الصدق سبب البركة وأن اعمالا تقوم على كذب لا بركة فيها ولا خير فيها لا ينبغي ذلك وإن كان حجه صحيح لكنه ما يجوز له أن يكذب فلا يقدم ما دام يعلم تحديد سنه لا يقدم ولا يؤخر وإن لم يكن يعلم باعتبار أنه مظن ما, ما كن الناس يعرفون تواريخ ولاداتهم من المتقدمين لا بعضهم يقول لك أنا ولدت في حادثة كذا وكذا في زمن كذا وكذا فقط عندهم حوادث يأريخون بها مثل زمن الثورة الجمهورية زمن كذا زمن كذا هكذا هذه الثورة قد يكون في اوائلها وقد يكون في اواخرها وبين أولها واخرها سنين نحو الأربع نحو الخمس نحو كذا تقديرا نعم تمادت كثيرا الشاهد من هذا إن كان لا يعلم يقول تقريبا ولا يثمن عليه ملتهد في ذلك ما عليه قال الحق أما يعلم تحديد سنه ويقدم الأخير لا يصلح أمر ثاني أمر هذا المرض الذي ذكروا والله إن تبين أنه مرض فعلا له حالات طارئة حذر منها الأطباء أو من الوفود عليها وأهل العلم والمسؤولون فانه ينبغي التجافي عن ذلك لمن لا سيما لمن قد أدى فريضة الحج أو كذلك قد اعتمر إذا سمعتم من سمع بالطاعون إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإن كان بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها فالطاعون يقاس عليه مثلهم من الأمراض المعدية كمثل هذا المرض الذي يذكرون فنعم يعني باب التوكل معروف لكن ايضا جانب العمل بالأسباب جانب العمل بالأسباب وفر من المجذون فرارك من الأسد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سمع بالدجال فلينأ عنه أي لأن مخالط الدجال سبب للضلال ومخالطه المجذوم سبب للمرض ولا عدوى إلا بمراد الله عز وجل لا عدوى معناه إلا بتقدير الله إن قدر الله ذلك حصل ومخالطة المريض سبب لانتقال العدوى وليست هي تنتقل بذاتها فعلم من ذلك أن التعرض لأسباب ذلك خطأ وان كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى لكن ينبغي العمل بالاسباب هذا هو ان كان مجرد تخمينات وتخوفات وتوقعات وحوادث يسيره جدا يعني ربما في المليون كذا كذا مليون واحد أو يعني في المليونين او فهذه فهذا اشياء نادره تعتبر يحج الانسان يتوكل على الله والله المستعان وكذلك ياتمر يتوكل على الله ومن يعني ماذا لا سيما الذين ما قد حجوا الحمد لله وحتى الذي قد حج ايضا وأراد أن يحج يحج والحال هذا إذا كان عبارة عن نادر لا تأثير له وهو مجرد تخمينات وتهويلات الناس أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم الخامس يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هداه الله كما في شريط له لا نقول إن الإسلام والناس لا يحتاجون إلى جمعيات لا يحتاجون إذا فيه جمعية صافية نقيه يحتاجون وأنا لا أحرم الجمعية مطلقا ولا اجيزها مطلقا ما هو إلى آخره. ما هو تعليقكم على هذا الكلام؟ والله الإسلام ما يحتاج إلى جمعيات أنا أقول وهكذا الأدلة تؤيد هذا القول لانه محتاجها في الرعي الأول فلا يحتاجها في, في الزمن الأخير أين جمعيات الصعابة جمعية أبي بكر الصديق وينها؟ وجمعية عمر وجمعيه عثمان وجمعيه علي وجمعيه عبد الرحمن بن عوف عثمان كان ثريا وعبد الرحمن بن عوف كان ثريا من جمعياتهم حث النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسره الى تبوك لانه هي رحله العسره يعني غزوه العسره فجهزهم عثمان بن عفان حتى لم يترك عقالا لبعير الا واتى به مع بعيره من يجهز جيش العسره وله الجنه قال انا يا رسول الله من يحفر بأرومة قدموا إلى المدينة ما عندهم ما عذب للشرب ما في إلا أبار مالحة وما في إلا بير لبعض اليهود أو لبعض الناس عذب أراد بيعه قال من يشتري بأرومة وله بذلك الجنة ودلوه بين الدلاء قال عثمان أنا اشتراها وكان يشرب مع الناس واشتراها بالجنة أين جمعياتهم؟ فالذي يقول الإسلام ما يحتاج أن الإسلام يحتاج إلى جمعيات هذا افتراء على الإسلام والله ما يحتاج الإسلام يحتاج إلى طاعة يحتاج إلى يعني ماذا؟ الإسلام هو دين الله عز وجل ودين الله مأمور نحن فيه بالطاعة من توحيد ومن صلوات وأداء الزكوات إلى مستحقها تغني عن الجمعيات لو قام الناس كل يؤدي الفقراء والمساكين كما كانوا من قبل واهل البلد يؤدون إلى بلدهم ومن زاد عنه شيئا وصله إلى مستحقه وهكذا الزكوات تؤخذ على مياه أهلها وهكذا على ما دلت عليها دل ما يحتاجها هذا القول هي تمهيد ل لي... لماذا لما لي... مهد ما له من قبل من قبله تمهيد إن كان هو بنصه فهو تمهيد لما مهد له من قبله من قبله هذا هو حاصل جزاكم الله خيرا ولا نقره على هذا فالدعوة هو نفسه ما كان يقر هذا القول وكان ينتقده وله عشرون ماخذا على أصحاب الجمعيات والآن العشرون المأخذ كلها صفر على الشمال ويقول الآن إنها الإسلام لا نقول ما يحتاج إلى جمعيات الإسلام يحتاج إلى معاصي يا أخي انا لله وإنا إليه راجعون الإسلام يحتاج إلى تصوير ذوات أرواح الإسلام يحتاج إلى تسول الإسلام يحتاج إلى تضييع الناس في الجولات والنساء علبتها يعني تذهب عند المرأة من أجل زيارة الولادة وإذا اجتمع النساء فرشت يعني ماذا خرقتها وإلا وضعت علبتها من أجل التبرع الإسلام يحتاج إلى أن نهين الدعوة عند التجار من أجل الجمعيات وهكذا عدد من مفاسد الجمعيات التي قد بين هو بعضها أو كثيرا منها إن من الانحراف وعلامة الزيق أن تعرف ما تنكر وتنكر ما كنت تعرف بنحو هذا قال حذيفه كما في الصحيح والله المستعان هذا كلام غير صحيح وليعلم هو او غيره ان الاموال التي تغدق على الدعوه على قدر اطاحتها هذا هذا اساس فيها هذا اساس فيها رسمي كما يقال اذا رايت دعوه هجمت عليها الجمعيات فكبر عليها اربعه صحيح خلاص راحت واذا رايت شخصا كان داعياً زاهدا عفيفاً صيناً عن الدنيا ثم بعد ذلك رجع إلى مثل هذه المقولات فكذلك أيضاً كبر عليها أربعاً لأن الدنيا فتنة وهو نفسه كان يقول ذلك كنا ننتقد على أبي الحسن مثل هذه المقولات وهو معنا بجانبنا على الفراش وينتقد هذا الانتقاد والآن رجع إلى التشبث بأمثاله هذا هو نسأل الله التوفيق والسلامة إخواني في الله صبروا على السنة وصبروا على العلم وإياكم والانهماك في هذه المقولات أو كذلك التفالت إلى الجمعيات ومن اتاه الله رزقا حسنا من عنده فهني له ما دام يؤدي فيها حق الله ولكن الجمعيات مالها يأتي بغير طرق سليمة أموالها في البنوك ولا يمكن أن تقام جمعية بغير انتخابات ولا أموال في البنوك ويكونوا متعاوني الإثم الأدوان وهكذا الانتخابات على تقليد الكفار فلما انهمروا في المعاصي ولجوا فيها على الشبهات والتلموسات للرخص ضاعت دعوتهم ولهم في دعوة أبي الحسن عبراه ولهم في جمعية احياء التراث عبراه ولهم في دعوة جمعية أصحاب الحكمة والإحسان عبراه ولهم في دعوات أخرى جمعية الإصلاح وغيرها عبراه لم تقم لهم قائمة وهناك جمعية أنصار السنة في مصر والله فيها دعاء الحق يقال بل بعضهم علماء اي والله جمعيه كذلك أنصار السوداء انصار السنه في السودان والله فيهم دعاه وربما بعضهم ممكن ممكن يقدروا بها ان يكون عالما وبعد ذلك ماتت دعوتهم الذي ستقوم دعوته على مثل هذه الامور يعني معناه لحق الطابور ذلك الطابور دعوتنا هذه تفرح صارت تفرح يفرح بها كل إنسان يريد الله الدار الاخره وبعضه بعض الشهر يحصل المصروف وإيش المصروف المصروف ماذا عشرة ألف ما أن يأتي إليه الطالب كل تعال حياك الله خذ عشرة ألف مبدئيا ابدا إنه لا يبقى مسكين صابرا إلى أن تأتي المساعدة أنت يسرت له أربعة آلاف بها ونعمة شيء من الدقيق فيه بركة ويرتاح له وجعل الله له في بركة صلى الله أن يبارك لهم أن يعينهم ومرتاحون تجد الواحد يمسك المصحف والا الكتاب خلف العمود له بركة ونور ويقرأ ويحفظ وصدره من شريح وإذا سوئل الصباح ومقبل العبادة بسبب هذا الخير والذين وراء الدنيا ووراء الأموال وهذا يريد قطر وهذا يريد مثلا مكان كذا وكذا من أجل فيه المساعدات اكبر وأكثر والدعم أكثر وما إلى ذلك ما في ما في الا الضياع هذا هو حاصله إنما إذا جاءت ما يستدعي مثل هذا النصح نرى واجبا علينا أن نبذله للناس لان لأن الإنسان على حياة وموت ولأن هذا دين نعم وهي فرص تعتبر فرص النصائح فرص لمن ايقظ الله قلبه السؤال السادس ما حكم من جعل الحشوة من الثياب والخرق داخل الشعر حتى يصبح الشعر بذلك مسنما فهل في هذا شيء هذا الحشوة من الغرر يعتبر لكن أهل العلم يقولون من الغرر ما يعني يتغاضى منه ولا يكون محرما ومثلوا بالحشو الذي يكون في الجبه يعني شيء من القطن أو شيء من ذلك يعني مما يجعلونه لتقويمها ولتعديلها فمثل هذا الغرر يغض الطرف عنه عند أهل الفقهاء مذكور ذلك سبيل السلام وغيره جزاكم الله خيرا السؤال السابع كأن يكون اشترى مثلا جبة من صوف هو متفق على جبه من صوف أو على جبه من نوع كذا وكذا فوجد فيها ذلك المكان ليس من من اشترطه وليس من التزمه له ذلك حشاه بشيء خارج ما شريط له هذا غرر, غرر غرر بذلك وهو راضي بهذا يقولون في سؤاله مسابع قال بعض الإخوة الإنسان مخير في الإرادة الشرعية ومسير في الإرادة الكونية هل هذه العبارة صحيحة؟ مسألة الإرادة الكونية يعني هي علم الله سبحانه وتعالى ما يقال فيها وكذلك أمور ليست إلى الإنسان ولا في طوقه ولا في وسعه مثل الطول والقصر والبياض والسواد وأن يكون فصيحا أو اعجميا أو عييا أو جميلا أو دميما أو غير ذلك هذا ليس إليه أو فقيرا أو غنيا هذا إلى الله سبحانه وتعالى ليس له فيه شأن ولا يذم عليه اصلا أما مسألة الأعمال، يعني يعمل الصالح أو يعمل السيء، ما يعمل الصالح إلا باختياره، ولا يعمل السيء إلا باختياره، له في ذلك اختيار والأمر لله من قبل ومن بعد، إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، انظر كيف جعل الله له مشيئة، ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سراد وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساعات مرتفقه شرب رجل الخمر ثم جاء الى عمر قال له لما شربت الخمر قال قدر الله علي قال وانا قدر الله علي اضربك اجلدك ثمانين بمعنى انك شربت باختيارك وعملت المعصيه اختيارك فلا يجوز القول بقول الجبريه الضلال ظلال الى الغايه ولا بقول القدريه النفاه ضلال الى الغايه ولكن الحق بين ال... الغلو بين ماذا الغالي والجافي الحق بين الغالي والجافي وما دلت عليه مثل هذه الأدلة فنعم له اختيار أن يعمل الخير وله اختيار أن يعمل الشر وعلى ذلك يجازى في الدنيا وفي الآخرة إن قتل فحده القصاص وإن سرق تقطع يده وان كذلك زنى فعليه الحد وإن شرب الخمر فعليه الحد وهكذا يجازى بعمله يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفسه شيئا وإن كان مثقال حبه خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا هو الحاصل في هذه المساله والامر لله سبحانه وتعالى وعلى المسلم أن يسلك سبيل النجاه فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وان لا يسلك سبيل الزيغ حتى يزاق قلبه فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ولما قال المشركون لو شاء قال شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء قال كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا باءنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا انت تتبعون الا الظن وان انتم لا تخرصون ان ليس عندكم برهانا ان الله كتبكم من الاشقى فالواجب ان يحسن الانسان الظن بربه وان يسلك سبيل النجاح ان لا نضيع اجر من احسن عملا من املا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضك بعضكم من بعض فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يقولون في سؤالهم التاسع هل تنصحون بالاستفاده من كتب ورسائل بعض الدعاه الذين كانوا على المنهج السلفي ثم انحرفوا في كتب الصالحين الثابتين ما يغني عنها ما يغني عنها فعلا وهذا منهج السلف قديما وحديثا هذا منهج السلف قديما وحديثا وقد سقناه في أكثر من موضع وأقرب نموذج فتوى العلامة الألباني في الطحان وقد كانت أشريطة الطحان ربما عند غير واحد من أهل العلم ولما أخبر بأنه انحرف وباناً حرافه وتصوفه قالوا أنا استفيد من أشرطته، أم ماذا نصنع بها قال تطحن مع الطحين طحنا. وفقكم الله يقولون في سؤالهم العاشر قال بعض المشائخ الذين مررنا عليهم في سياق الكلام عن هذه الفتنة القضية ليست قضية جرح وتعديل وإنما هي فتنة ويسعكم ما وسع المشايخ ما تعليقكم؟ يسعنا على أن الجرح والتعديل له شأن ولا ينبغي الإهمال له ولا التجافي عنه فوالله الجرح والتعديل يعني من دين رب العالمين ولا يتنكر له إلا مخطئ لا يتنكر للجرح الصحيح والتعديل الصحيح إلا مخطئ وأما قوله يسعكم ما يسع المشايخ والله لسنا معمور بالتقليد لا للمشايخ ولا لغيرهم نحن يسعنا ما وسع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن القيم رحمه الله من لم يسعه كتاب الله وسنة رسوله تسعه نار جهنم وقال من لم يسعه كتاب الله وسنة رسوله ولم يسعه الحق لا يسعه لا وسع الله عليه هكذا ينبغي أن تدعو الناس اليه أيها المشايخ وفقكم الله إياكم أن تدعوهم إلى تقليدي أو إلى تقليدكم فإن هذا يضرهم ويضركم ولا على هذا تربينا ولعل هذا درج السلف رضوان الله عليهم الصالحين المتجردين للحق فليقل القائل منهم او انا او غيري نقول للناس هكذا كما كان الشيخ رحمه الله يقول لا يقلدني الا ساكت وهو خائف على نفسه من ان يقلد ربما في زله ربما في كذا وهو بشر عليه رحمه الله فهكذا انا امر اخواني ان لا يقلدوني ولكن ياخذون الحق وان لا يقلدوا فلان ولا فلان من الناس فدين الله محفوظ ونحن خطاؤون ودين الله هو الحق ونحن لسنا معصومين دين الله هو الحق حيا ولا ميتا لا اجيز لاحد ان يقلدني والله فلست باهل ان اقلد ولا من هو خير مني دين الله هو احق بالاتباع اعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا فهذا خطا قوله يسعكم ما وسع المشايخ خطا, خطأ. يريدون ان يجمعوا الناس بالضغط هكذا على ما سار المشايخ وانتم مخطئون الله وفي هذه القضيه مخطئون تماما اي والله انكم مخطئون واقسم بالله انكم فيها مخطئون في يعني من يعني من يعني في قولكم مثلا بهذا الذي انتم تضادون به الدعوه من طرف خفي سواء يعني فهم منكم الناس هذا او لم يفهموا ربما هم ربما يقولون هذا تحمل لهم انهم ضادوا لا لكن مع ذلك الناس قد شعروا بهذا هذا ونسال الله التوفيق ولا ينبغي الاسترسال بالكلام هم ما قد جرحونا بكلام الحق المشايخ ما جاءنا منهم جرح يجرحنا جاءنا منهم انهم ماذا عباره عن عن لملمه لملمه, لملمة على الاخطاء للشيخ محمد يريدون يلملمون اخطاءه على اي حال وهكذا هذا ما ينفعه انا وانتم وسائر الناس نخطب أن الاخطاء تضر هكذا نقول للناس ونقرر على الناس أن المعاصي تضر في الدنيا والاخره يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرنا في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذله أن أنشدكم الله هل ثناؤنا على الشيخ محمد على هذا الحال مثلا أو كذلك لملمتنا له على ما حصل منه من أمور في الدعوة جناها على نفسه وعلى الدعوة ينفع عند الله وإن لملمناه الا بتوبه صادقه وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الذي صنعه ليس بالقليل وهو لا يزال جاريا في فك المشايخ عني وعن الدعوه ومحاوله يعني الضغط على بعض الدعاه في صنعه وعلى بعض الدعاه كذا يعني عن طريق المساجد التي عن بايدي اخواننا في بعض الامور يفعل كذا يسير مع المشايخ ولا سيسير كذا هذا خطأ ابناءكم وإخوانكم والرحمه مطلوبة والتعاون البر والتقوى والدعوة واحدة وليس المشايخ عبارة عنهم دين الله من خالفه يستحق السجن والزجر والأذى المشايخ يصيبون يخطئون هم مخطئون في هذا القضية تماما اي والله هذا حاصله وأما بالنسبة للشيخ محمد من سألنا عنه نقول فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا ما رأيكم قالوا والله خطأ قلنا السلام عليكم مجرد ما نذكر للناس هم يحكمون فما بالكم صرتم أنتم لا تحكمون وعوام الناس وطلاب العلم وعقلاء الناس وغيركم صار يعرف الخطأ وأنتم تتجاهلونه اللملمة ما, ما تنفع هذه نصيحة أرجو بها الله والدار الآخرة أنصح إخوان المشايخ حفظهم الله بل وأنصح الشيخ محمد وفقه الله أن لا يركن إلى الكثرة واللملمه لو كان مئة واحد من أمثال المشايخ ما استطاعوا أن ينزهوه من معاصيه ومن ذنوبه التي جناها عن الدعوة لا في الدنيا ولا ولا يجيرونها منها يوم القيامة وإنما يصلح له التخلص منها بالتي هي أحسن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب, الله أتوب عليهم وانا التواب الرحيم والله يرجع أهل السنة في غاية الإجلال له أما عبارة عن برز عضلات أبداً شيخنا لا يمكن يسقط أبداً هذا إمام الدعوة أبداً يا أخي هذا كلام كلام ما كلام يا أخي الحق أقوى أقوى مني أقوى من أئمة أقوى من اقامه دول وسقطت بالبعد عن الحق دول تسقط إذا جانبت الحق دول ولو بعض الأمور إذا جانبت الحق والله تسقط دول وتسقط دعوات ويسقط يعني ماذا أناس كثير بمجانبة مسألة من المسائل أو مسألتين أو ثلاث تعمدوا فيها العتو فيها وعدم الانصياء للحق اخواني في الله وفقكم الله معشر المشايخ واهل السنه حفظكم الله جميعا والله اني اسف على ما يحصل من الفتن في الساحه والله اني احزن على ما يحصل بسبب بن من المرعيم ساقط من, من الساقطين ويتجلدون له ماذا ما؟ انتم لستم محامين عن الاشخاص حاموا عن دين الله اي نعم لا تحاموا عن فلان والشيخ محمد يسعه ما وسع الحق ويسعه ما وسع السلف بن عقيل قام عليه الائمه وقالوا تب عن مجالسه فلان وتب عن كذا وتب عن كذا لم يكن هناك من يعترض عليه يقول ابدا ما يسقط بل رجع وتبرأ من الفتن وتبرأ ممن جالسهم وصار من الحال المحترمين المبكرين وبعد ذلك بقيت فيه رواسب ابو الحسن الاشاعري حصلت منه زلات يقول سيقول هؤلاء في العقيده وهذا ايضا يطعن في دعوه ملات الدنيا والله الله غيور عليها ربما يبطش بمن آذاها وعاداها نعم هذا يعتبر فجورا فيها فنعم وقام على منبر الجمعة على منبر الجمعة يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن علي بن إسماعيل أنا أبو الحسن فلان بن فلان وبدأ يقرر مقالات الاسلاميين في خطبة الجمعة على الناس هذا لي ولغيري أنا اتخذه منهجاً أنا اتخذ هذا منهجاً أني إن حصلت مني خطأ ولست بمعصوم أنه يجب أن أتجافى عنه وأن يعني أقرر الحق وأنه في الباطل وأتوب إلى الله عز وجل منه وأن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليلة نهار هذا هو وأسأل الله التوبة الصادقة وأن يعفو عني هذا حاصله وبدأوا ربما يشوهوني عند الناس بعضهم وأنه عنده مجاء جلساء الشيخ يقولون الشيخ طيب والله لكن معه جلساء سوء بطانة سوء ما عندي بطانة سوء هذه بطانتي حولي تعرفونهم هذه بطانة يحرسوهم هل فيكم شيء سيء كتبهم بين أيديهم حراسي والله من اخواننا الطلاب الافاضل من اهل المزرعه ومن غيرهم حتى صار ربما ينتقون ان تقول المحاضرين انتقاء كانهم بعضهم يدغلو لا ما هو صحيح كلنا على حال واحد على حال حسن على حال والذي يذهب من هنا يذهب انا من شرح الصادر يذهب يتعاون مع اخواني والدعوه واحدة وارجو لهم التوفيق وادعو لهم بذلك والله سالني بعض الناس كثير إيش رايكم رأيكم؟ هذا حسن؟ قلنا ندعو لهم بالتوفيق ندعو لهم بالسداد الرجل يكر عليهم يريد أن يركمهم صحيح والله يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يركمهم وأنا منكم هكذا ويتماوت بكلام كلام يتماوت به يعني ربما ويتغزهم من هنا وينغزهم من هنا وأنا ما أنغز ولا شيء أنا جالس أنتظر ما النتائج النتائج؟ خير إن شاء الله المجتمع الآن سار الناس هنا وهناك متعجبين ايش هذا الهيلمان يعني كل محاضره عباره عن هذا يتوزع في المسجد واعلان الى الشيخ محمد العلامه ال ال ال وهكذا ومراكم عليه ما ينفع هذا ينفع الخير وينفع السداد سددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدو والروح وشي من الدلجة. القصد القصد تبلغوا اياكم ويعني ماذا وأن يغتر الإنسان بكثرة أو يغتر الإنسان بعضلات أو يغتر مثلاً بمال أو يغتر بجاه أو يغتر بجمال أو بمنصب هذا هو قاصم الظهر قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أقسم لكم بالله أنني بعض الأماكن أذهب إلى الدعوة وإذا رأيت كثرة الناس وازدحامهم علي وأنا من؟ أنا يحيى مسكين طالب علم ما مع الناس هكذا يتراكمون علي هذا قبل من هنا دم؟ أنني ربما أدخل مكان وتدمع عيناي خوفاً من هذا إيش هذا ما للناس هكذا وإنما أريد السلامه في الدار الآخرة ولا أريد كثرة الزجله والهيلمان والعلامة أبغضها هذه أبغض كلمتي عن الأبهات في الالقاب نعم أبغضها هذا حاصله وأسأل الله السداد والتوفيق والفرقة أبغضها صحيح والله أبغض الفرقة والغلو أبغضه ايا كان أبغضه وأحاربه هنا أو هناك أو أي مكان ولهم في ذلك دروس فيما يتعلق بالبكري والشيباني وفالح الحربي أنني أول من وثبت في إنكار عليهم بإذن الله عز وجل أو من أول لا أقول هذا تبجحا لكن لابين لهم اني أبغض الغلو وأبغض كذلك يعني المنكرات كل هذا والفضل فيه لله سبحانه وتعالى وأبغض التشدد وأبغض الفرقة وأحب الألفة وأحب كذلك ايضا اجتماع الكلمة أما المدافع عن ابن مرعي هذا لا تنفع ابدا الرجل حزبي صفر على الشمال عندنا خلاص خلاص صفر عليه أهل السنة الذي يدافع عنه يتعب نفسه والذي سي يعني يشغل الناس بالدعوه سيحمل جرم فتنة الناس هو بنفسه في الدنيا ويوم الآخر ويوم القيامة وهكذا الناس أهل السنة تربوا على التجرد للحق والموفق الله سبحانه والله حافظ دينه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والله لا بي ولا باحد غيره دين الله سبحانه وتعالى هو يدافع عنه والله المستعان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا إلهنا وفقكم الله